اتفش بلو اتفش بلو اتفش ساحيا سرمديا وأمام الظلم وامام الظل وامام الظل باعصارا عتيا اتفش بلو اتفش بلو اتفش بلو ساحيا سرمديا وامام الظل وامام I'm mm a. -hmm. Mm -hmm. اظل باعصارا عتيا ابذل الروح واشتاق المنيا في يميننا تقاص الصخر ابيا من دمائي ترتوي الارض فداءا تنبت الأرض نضالا الابديا ابذل الروح واشتاق المنيا في يميننا تقاص الصخر ابيا من دمائي ترتوي الارض فداءا تنبت الارض نضالا بدي يا جاهل الباغون اني في ابائي شابخ ما عشت يوما للدنيه جاهل الباغون أني في ابائي شاب ما عشت يوما للدنيه فجري عزي فجري عزي فجري عزي, عزي وبالقلع ابائي عاصب الهمى عاصب الهمى عاصب الهمات من جريا جريعة، عجري عزي، عجري عزي، عجري عزي،, عزي. عزي. عزي. عزي. ومضلع بائي. عاصب الهمات، عاصب الهمات، عاصب الهمات من قدام جريعة. أنا شبل مسلم حر أبي، صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا أنا شبل مسلم حر أبي صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا قاوم الباغين كهلا وفتيا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا قاوم الباغين كهلا وفتيا طافح طافح الكيلو وافح الكيلو فقمنا بجهاد جهاد لنذيق الظل لنذيق الظل لنذيق الظل مبرتان قويه الكيلو الكيلو الكيلو فقمنا بجهاد جهاد لنذيق لنذيق الظل لنذيق الظل مبر كان قويا تم <تصفيق> سقين الكفر كاسا من جحيم وراوا منا جهادا قدسيا عبد الكفر بعرضي ودمائي ومضى قتلاً وسحباً همجياً كم سقينا الكفر كأساً من جحيم ورأو منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى قتلاً وسحباً همجياً حرق الأرض بحقد عسكري بردو حكما عنيدا عنصريا حرق الأرض بحقن عسكريٍ بردو حكماً عنيداً عوصرياً أيها الأساطير سيها الاساد سيها الاساد ما اذت لا ارا فيكم لا ارا فيكم لا ارا فيكم غيورا او حنيا سيها الاساد سيها الاساد سيها الأساد ما هذا لا ارا فيكم لا ارا فيكم لا أرى فيكم غيورا أو وفيا هذه القدس تناديكم مليا تبعثوا الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلدي وأين بادل الروح إلى المجد رضيا هذه القدس تناديكم مليا تبعثوا الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلدي وأين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 رطبا جنيا سيف, سيف, سيف والآساد سيف والآساد سيف والآساد فينا حرة, فينا حرة وترى الموتى, الموتى وترى الموتى, الموتى